وَلَا تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفُْم شِطاقَدَيهِ مَا فَبَعَكُوا حَكَنًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَنًا مِنْ أَهْلِهَا إِ يُردَا إِْلَفَ إ يُردَ إِصْلَاحَ يوَِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِ اللهَّهَ كانََ عَليمًا خبراء